الحمد لله والصلاة والسلام على خاسم النبي محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى الحق بإذنه وإلى قراط المتقين أما بعد يا أيها يقول ربنا سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوته هذه هي القاعده التي ارتضي عليها بناء المجتمع الاسلامي الذي قام بامر الله وصيته محمد عليه الصلاه والسلام فكان خير مجتمع ساعدت به البشريه على الازدهار ونحن المؤمنين نحاول أن نعيد بناء ذلك المجتمع الذي بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام بهدي من الله وإرشاد منه تريد أن تكون الأخوة الإسلامية أخوة صادقة في رب العالمين تجمعنا نحن الذين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نلتقي جميعا لا بالله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نلتقي جميعا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان رسول هذا الدين والذي كان خاص من نبيين والذي به يجب أن يكتدي كل مسلم بلا أن يقوم يوم الدين ولقد ترك أن تفضل أخونا الكريم صاحب الفضيلة الأستار الشيخ عبداللطيس والسهري الواعظ العام للأثر الصفة الأحب إلينا هي أن ننسبه إليكم ونصفه لكم بأنه عض الجماعية الشرعية فهذه الصفة له أحب لدينا من أن نصفه بأنه واعظ عام في الأثر فستمسه من هذه الصفة شيء ولكن صفة أحب لدينا أنه عظم في الجماعة الشرعية وأؤكد ذلك وأقوله عن صفة واعتقاد فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى برأنا من أن ننافس أو أن نجامل في الحق أو أن نلهم في الحق ومعنى أنه عظم في الجماعة الشرعية يحدد لكم الهدف الذي نبتغيه والذي نحاول أن نوصل إليه وهو أن تجمعنا الوحدة الكبرى أن, أن يوصف الله سبحانه وتعالى إلى أن نكون نحن والجمعية الشرعية إخوانا متحابين في الله العالم العالمين نناضل ونجاهز ونكافح يدا واحدا لا تفرقنا بضع ولا خرافات ولا شبه ولا إذاعات ولا إشاعات ولا شماعات مما يقولنا وأعتقد أن أنصار السنة حين تمد يدها في إخلاص وصفق وإيمان أعتقد أنصار السنة أن الله سبحانه وتعالى من يرد هذه اليد القصرة وأنها ستكون إن شاء الله لن تعود إلا ويدها أيضا في يد الجمعية الشرعية متعاونين متكاففين في سبيل إقامة المجتمع الإسلامية الضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم وأن يجمعنا مع المسلمين جميعا على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والصلاة والآن تتخضى الأخي المحارب لانقهاء محاربته الدينية كل شكرا اسال الله ان يجزيه عنا احسنا بالسلام عليكم ورحمه الله الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرفاه بالغلاء ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا من يرضى لله ورسوله فقد رشاله ومن يرضى لله ورسوله فقد غار وقرر وظنى ضلالاً وليه أما العبدالين أفضل الحديد الله ورساله وقال الهالي يفضل محمل وقبل الله تعالى على النبي وعلى آله يحلم وقرر من المثباتها وثم المثبات بلعة وثم بلعة المضارة وثم ربالة يتنمى أحسن الله الكريم أن يمنا على أن في هذا اللقاء الجريم وفي هذا لجه أن على تكوى من الله ورضوان أسأل الله الكريم في هذه الليلة وفي هذه الآونة أن يجزيها كل من كان فبداً في هذا اللقاء بين الأخوة العاملين بكتاب الله وسنة نبيه والعاملين على أهلاء كلمة الله ونصر كلمة التوحيد أسأل الله الكريم في هذه الليلة أن يجبئ من جانا ثبباً خير الجزاء وأن يرزقنا وإياه حسن العمل وحسن القول وحسن الاحتفاظ وأن يدعى محروفتنا من هذا اللقاء على أكبر من الله ورضوان جنة ونعيمة وملك كبيرة الوافع حضرات الإخوان ان طبيبة المساق الكبير عبد الرحمن الوطير رئيسة لناعة ألقار سمة محمدية وهو يدخلني في بين يدي كلمتي الكريمة التي قدمتها شخصيها الضعيف الآن هل لمحاررتكم عنوان حتى نعينه وربطت عليه صارغا من قلبي أنني ليس لي هادة محدود وليس لي كلمة خاصة ولم أجئ هنا لأبيع العلم حتى لا أكون ممن يبيع الماء لحق الثقائل كما يقولون ولكن إننا لبأينا دعوتكم وجئنا قراعا إلى هذا الدار الذي تبوأت الإيمان ورفعت عالم التوحيد جئنا إليها قراعا حتى نشبع ربما في قلوبنا ولفقا في قدورنا إلى أستلاقي مع إخوة لنا كم في سبيل الله وكم لاقوا من العنة والإرقاق والظلول السيئة ما لكو بنا إلى إخواننا فراعا بعد أن زالت الحرب جئنا لا لنعلم ولا لنرشد فإن من أسس أبنيانه على تقوى من الله والركي الأجدر به أن يقول هو الموجهة والمرشداء والمعلماء وإن من يبني أموره على التوحيد الكابر القاد الذي لا يجبه ذلك هو الشخص الحري وأن يعلمه الله تعالى من لدول علما فليس إخواتنا الكرام هنا في حاجة إلى من يوجههم أو إلى من ينف إليهم تلمات بسم محاضرات أو بسم ظروث ولكنها المحبة يا إخوتي وأقولها كما قال أخي فضية الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن أقولها غير مجامل ولا منافق أننا ما جئنا إليكم لنعلمكم ولا لنرشاكم ولا لنحاضركم ولكنها فاتحة الخير وفاتحة اللقاء الكريم بين إخوة هدفهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وكبلتهم واحدة وربهم جميعاً أن ينقو هذا الدين مما لطغ به ومما امتدج به من الخرافات والتدعملات وبنطرة بسيطة إلى العناوين التي جعلناها شعاراً لنا نجد أن الجمعية الشرعية دعلت شعارها من أول يوم وضعت فيه أول لبنة في ناريا شعارها جعلته الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة في المحمرين ومنظرة أخرى إلى الميمنة نجد أن هذه الدار وفروعها دعلوا شعارهم جماعة أنصار السنة المحمرية فإذا ما لقاقنا النظر في هذه الشعارات الكريمة التي أطاحت ليست شعارات ولا كلاما يلقى ولا دعاوى في الدعاء هي أعمال خرجت من حي الشعارات لحي الأعمال والسلوط والأخلاق والعطائف بنظرة مصيصة إلى هذه الشعارات التي تحولت أعمالا وأطعالا للبارة ودعت إلى الله على بصيرك ولينا نجد أنه لا فرق أبدا بين الجمعيتين اللهم إلا في عقول البعفاء الذين يضمون بالنات ظن الثور إما من هنا وإما من هنا ولقد ظننا في الكلمة السابقة التي تفضلت الضارة مشكورة لتوجيه الدعوة إلينا لإلقائها قلنا إنه لو تم فيتصالات دائما بين القادة الدعاء على خرب لنحلت مشكلات كثيرة فليست هناك مشكلات أبدا بين إخوة يجمعهم القرآن وتجمعهم السنة ويجمعهم الإنان الصحيح السليم النظيف المغرأ من العيد والدخل والذيخ في الشبه ليست هناك أبدا بينهم خلاف ولا نزاع ولا بول ولا فرق اللهم إلا فيما يزاع كما قال فضيل أسؤالي أشهر الرحمن أو يجاع أو يسمع ضينا الآونة والأخرى من كلمات يحملها وعفاؤ العقول إما بجهل وإما لغرض فات وما من مرة في التقالت فيها بإخواننا العلماء في إحدى الجمعيتين إلا وجدت منهما لإشتارات الصغيرة ولكمال المطرق والإيمان بالله والإيمان بالخور فقلت سبحان الله إذا كان هذا شأن الدعاء في الجمعيتين فما بالنا نبتعد وما بالنا نجف ونحمي على شارمة سواء في العقيدة وفي السلوب وفي العمل وفي العبادة وما لام رأينا الأول أن نعمل بكتاب الله ويسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا لا نتدخل أبداً في مصر من الكتاب أو السنة بتحريب أو تأويل أو فعطيل أو تنظيم ما هذا هو المبهى عندنا وعند إخواننا إذن فما هذا التخاصم أو ما هذا التهادر حتى ولو كان في بادئ الرأي أو كان في ظاهر الأمر إن الواجب علينا أن نكون دائماً أهل واقع لا أهل خيال والقرآن الكريم قد حذرنا من أن نقفو وأن نتبع ما ليس لنا به علم أي ما لم يطل من طريق مقطوع به طريق يحيري حيث قال الله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مؤولا وأقول لكم في صواحة كما قلت الآن إنني ما قابلت مرة أحداً إخوة الكرام هنا في هذه الزر ونقشته إلا وجدته على الطريق الكامل الذي تدين به الجمعية الشرعية وما سألت أحداً من إخواننا في الجمعية الشرعية عن عقيدة التوحيد وعن الاعتقاد بالله وأسمائه وصفاده صفاد ذاته وصفاد أفعاله الثابتة بالعقل والنصي الصريح الصحيح إلا وجدته أيضاً مؤمناً ومسلماً وقلت دائماً يدركني العجب بل يكان يدركني العقب من هذا الفهادر مع هذا الإيمان الكامل بين الصائفين المؤمنتين والحمد لله كما قال أخي صديرة رئيس هذه الجماعة آهن الأوان لأن يتقارب المتباع نوت ولأن يحقق الظانون الأمر بأنفسهم وأن تتلاقى هذه الأرواح التي تلاقت بوظفر الغيب على توحيد الله وعلى العمل بكتاب الله وسن الزريق فارآن الأوامل يا إخوان وخيرهما الذي يبدأ السلام وكنت أنا دائما أود أن انا أنا أول الذئيين بهذا ولكن سبقني بها عجاشة مني من هو أحق بها ومن هو أهل لها فجاب الله الزارة والمقائمين عليها ورئيسها ونائبه الكريم الأستاذ محمد خير الحرار وأعضاء مجلس إدارتها جباهم الله تعالى عما وعن الجمعية الشرعية وعن دين الله وعن توفيد الله والإيمان وعن الكتاب والسنة وعن هذه الملة التي كادت قامل الخوافات أن يأتي عليها من أساسها الله أن يجدهم غير خير ما يجدي به إبادة حدوصة أخواني الكرام لا شيء أبداً أفعل في النفس ولا أطياب لدي القلب من لقائي إخوة تقاطيهم ويقاطونك وتحبهم ويحبونك وكنت دائماً أهز كلما طرعت على الحديث النبوي الشريف الكريم الذي يقول فيه أفتارك في المطلوق صلى الله عليه وسلم إذا انتقى المسلمان فهش كل منهما لطاحبه وبش بوجهه ثم سلم كل منهما على أخيه وتفاطح ففاقطت ظنوبهما من خلال هنا كما يتفاطح ورق الشجر قلت كلما قرأت هذا الحديث وأمثاله من النصوص الكريمة النووية الذي تحصنا على الثلاث والثلاث والسحاب والذلة قلت أقول لذلك ولأي سبب نحرم أنفسنا من هذا الغطان الذي رتبر الله على التآلف والتكاتف بين إخوة المؤمنين يحملون علم التوحيل والإيمان وكنت دائما كلنا قال لي بعض الناس إن فلان يقول أو إن فلان يقول انتوا أقول يا أخي هذه هي الكتابة وهذه هي الفتوحة وهذه, وهذه هي المجلة وهذه هي المطوحة وخذها وقرأها ثم أثبت لي ما أعيب عليه فيها أما كلام يقال وأما إشاعات وإذاعات كما قال فضيلة أخي الشيخ عبد الرحمن فالله عز وجل كما تنعتم ينهانا ويحذرنا أن نقفو ما ليس لنا به علم وإن بعض الظن وكما حدث هذا بالنسبة لهذه الدار حدث كما قلت لكم بالنسبة للثالث أخرى دار الجمعية الشرعية فكان من البنون وكان من أبكار ولكن الحمد لله الحمد لله الذي يغار على دينه ويغار على حروماته وقد أبى الله تعالى إلا أن يجب منوره ولو كان هل تاترون ولقد كنت دائما يا إخوتي أشعر وأن أتلو حبيث صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأثى أن يُعبر في أرضكم ولكن رضي بالتحريش فيما بينكم كنت أقول ربما كان التحريش بين القلوب وربما كان التسريق بين أرخار الزعوات المتحدة المتأخرة كان سببا في العودة إلى الوفنية الأولى أو ما يشتهها فإن كل فريق سيحاول أن يغني فريقهم آخر أو الفريق الآخر بكل نقيصة حتى ولو كان ذلك عن عمد وإسرار من غير حبكم ولا غيرينة. ولا كتاب منيح ولكن يا إخواني ما أحفرت أبدا مرة بعقدة أو بمشكلة ثم ذهبت لحلها بالطريق المباشر إلا وجسح لها أقرب لما كنت أظن فالحمد لله رب العالمين وأسأل الله تعالى الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ونعمة القرآن والهداية أن يجيم علينا هذه النعمة نحاة التآخي وطرق الله العظيم وألف بين قلوبهم لو أن فقط ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولا جن الله ألف ليناه إخواني خبر بنا لي وأنا أتله قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أعبده ودوشل عليه وما ربه لغافرين عما تعملون قرأت هذه الآية فكرت طويلًا كيف أرجع الأمور كلها إلى الله وإننا نقرأ هذا النص في جملة تعبيرات وفي أساليب شكسة القرآن ومعاني الأساليب كلها تتجمع حول تفرير أن الله ترجع إليه كل الأمور وأن الأمر كله لله وأن الأمر له بيد الله قال إلى الله تطير الأمور إليه يرجع الأمر كله إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم فترت بهذه الآية وقلت لنتمشى مع مظاهر هذه الحياة التي تبدو لنا على أمنها أسباب ومكذبات حتى نعلم ولو شيئا صغيرا عن إليه يرجع الأمر كله ويترقب على رجوع الأمر كله لله أن نعبده وأن نتوكل عليه وأن نفرده بالتوحيد الخالق توحيد إلهية لتوحيد الرموبية لتوحيد الله والفقات والأفعال والأسماء إليه يرجع الأمر كله تعبده وتوكل عليه قلت لبعض إخواني في بعض المحاضرات الخريبة إننا مثلاً أمام حنافية المياه ونحن نترضع منها في منازلنا أو نشرب النظر التضحية الأولية إلى الحنافية تفيد أن الماء نازل من هذه الحنافية وأن الماء يرد إلى هذه الحنافية ويرجع إليها فإذا ما أبعدنا النظر قليلا بعد الحنافية إلى الموارسية الذي سمدت منها الحنفية مياهها ووصلنا بهذه الزبطة أو بهذا المرض البعيد نوعا إلى المخزن العمومي للمياه في القاهرة مثلا عرفنا أن المياه الحنفية بالحوض ما جاءت من الحوض أو من الحنفية أو لنا منه وإنما كان مصدروها من السهرين العمومي أو من مخزن المياه العمومي فإذا ما تألنا عن مصدر التهريب ومعه قالوا لنا إنه ماء النيل فإذا ما ترقينا السؤال قالوا لنا إن ماء النيل هذا الذي منه تشورون ومنه تتوبعون ومنه تسكون أرضكم وتسكون أنعامكم ماءه استرد من الشلالات أو من أولاك عند خزان غسوان أو من المجال القريب من السد العالي فإذا ما تنشينا إلى مناجع النيل الأولى فوجدنا أن هذه المنابع تنبع هناك من البحيرات وهناك تأثير من هضاب الحرشة وهناك من البحيرات تكتوريا ومضيغاتها من البحيرات البخرة فإذا ما ذهبنا إلى هضاب الحرشة ونظرنا إلى أكثر مياه النيل وجدنا هذه المياه النهرية تخرب من السماء وهو صرف في الأمطار وإذا ما أسألنا الحبشة أو جنوب أصدقائها هل عندكم أنهار أخرى تمزونا بالروافق أو تأتينا بمياه النيل قالوا ليس عندنا إلا مياه أمطار تغبض علينا ورحصل فتأتيكم أنهارا وتسلق في الأرض يناريك وهنا يا إخوان وصلنا إلى النقطة الأولى في العودة إلى الله إليه لارجع الأرض كله قلنا أمام الحول لتوضع وننظر إلى المياه على أنها من الحول من الحنبيه أو إلى الموادير أو من الماء النيل وقالنا من مياه النيل إلى مياه الأبطار وهنا ركعت الأقف وركعت الأبطار إلى العديد والأبطار وهنا مياه النيل الذي ملئت جهة الأنهار أصبحت لا تغني عنا شيئا لو قطع الله عنا مدده من السماء هذا السبب العالي الذي بلغ في الاتفاع كذا وكذا من الكيلومتراس طولا وعرضا وعمقا لو أن الله تعالى أثر أمره وقراره إلى المذن والسحاب أن ينفنع وأن يعطم وأن يجعل نفسه عن خطر المرض ماذا يكون الحال في السبد العالي وخزان قصوان وفي مياه النيل وفي شرب الأكليم بلول كله فالسودان والحبس يكوان لو قال الله للسماء أن تكي يا سماء أقلعي لا تنطري ماذا يكون الحال يا إخوان إنها الأنفار أنزلوا فتتحولوا أنفارا أنزلنا من السماء ماء أو أنزل من السماء ماء أنفار أن الله أنزل من السماء ماء فتاركه إلى نبيعة الأرض ثم يخرج به ضلعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فسرات مختلفة ولو نظرنا إلى هذه القرارات المتحصلة من مياه الأنفار وقلنا للعلماء المدركين من أين تأتي هذه الخبرات وهذه الأنظار فقالوا لا إنها لا استحق ولو لهم من أين تجمع هذا السحاب قالوا الله الذي أرسل الرياح فتوكير سحابا فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض مع دورها كذلك المشور وقد أثبت العلماء لما لا يدعو نجالا من أن هذا الصحاب المتجمع في السماء تجمع من هذه القطرات ومن هذا البخار الذي تفاعد في أجواء الفضاء من البحار ومن المحيطات الملحة وإذا علمنا هذا وتأكدناه ونحن متأكدون منه لأنه أفضح معلوما كما يكونون بالذيهة والضرورة قلنا من الذي بغر هذه القطرات وأخرجها من هذه الضحار ومن هذه المحيطات وحولها في هذه الأجواء إلى خطرات تجمعت بعوامل الغروض الخاصة في درجة محدودة حتى أخرحت نزناً وفحاباً ورجاماً وصد الوضع يكون من خلاله فوشاء شاء الله تعالى لأرثر أمره للبحار والمحيطات ألا يتبخر منها خطرة واحدة وهناك إذن لا تحاب وهناك إذاً لا أنطار وهناك إذاً لا أنحار بل لا ينبيع ولا آبار إن هذه الآبار والينابيع التي نخر منها إنها استمدت مياهها من هذه الأنطار التي تنزل القوة وتنحذر من أعلى الجبال فمنها ما يأتي أنهارا ومنها ما يسلك في باطن الأرض فيخرج إلينا ماء معينا ماء آبار وعيون متأجرات ويخفض بالنعادل في جوة الأرض فيخرج نخيا وعليه شائبة ريح أخرى غير ريح ماء النهري لو شاء الله تعالى أن يمنع ماء المطر وأن يمنع ماء الأنهار لأبقى الهارة الملحة والحباط كما هي ومن هنا نزل السر في قومه تعالى أقرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المنز أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون لم يأكل الله لو نشاء لا منعناه مثلاً أو لو نشاء لا أضغلناه أو لو نشاء لا منعناه عنكم مقر ولكن للتعبيق الإلهي إلى والله أعلم بسر الجرام لو نشاء جعلناه أجاجاً لو نشاء لا أضغلناه كما هو في بحاله ومحيطاته من غير أن يتوخر منه شيء فلن يتفون له أطل فلن يأتي لهم ماء بعده لولا شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو وقفت أنا أمام الحر وماء الحنفية يتلذل على يدي وأنا أترضى وتذكرت هذه الآية إليه يرجع الأمر كله لكلت أبحان الله ماء الحنفية هذا يرجع إلى الله هو من جملة الأمور التي ترجعه الله ولو شاء الله لمنع إنزال هذا الماء على يدي ولا بطرة هذه الحياة أو نباطة ريضامها كما هو عبود في حياتنا سبحان الله إليه أرجع الأمر كله أنا إلى الله لتغطير مغور حضرات أستاذة كما قلنا في تلسلة الماء ومن أين نبع تراحب أن هذا الآدمي هذا الآدمي الذي يلتب الله أنظارنا دائما إلى عظمته ببتوير خلقه ألن نخرفكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قرار معلوم فقدرنا نعم القادرون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نصف إلى آخر الآية وكان عجبا لدى بعض العقول أن يفهموا كيف خلقنا الله من تراب فكانوا يخصصون خلقة تراب لأبينا آدم أما نحن فبعيد على عقولهم أن يسلموا بأننا خذرنا من تراث ولكن بعد ربوط التحليل العلمي لطبيعة الأرض وطبيعة جسم من آدم وعناصرهم التي تكونوا من هذا الجسم ثبت لنا بأننا معشر الآدميين الذين كرمنا الله تعالى وطبرنا على كثير ممن خلق تراث ما نحن إلا خطعة من تراث حولها الله تعالى لعناصرها إلى إنسان آمل جعل بشراً قوياً ورجلاً قوياً وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصخاً وكان ربك قديراً ولو سألت أي إنسان من أين أنت ومن أين نجرتك ومن أين أطلق الخفي فقال أصلي ماء المليء الذي سماه الله ماءً مهيناً فلو ذهبت إلى هذا الماء المهين المليء ونظرت إلى أصله لعلمت أنه تدفق كما قال الله من ماء دافئ غلق من ماء دافئ غلق بين الصند والقرائب فعلمت أن هذا المريء المتدفق الذي هو أصل ابن آدم المتحرق الفاكن الفاهم العالم المؤمن الكافر الفاجر الفار لعلمت أن هذا المريء الذي هو أصل بآدم هو جزاء في جسمه تحول جمن ثم تدفق أمنيا لقدر الإله الباري المغور فإلى ذهبتها من أصل هذا المني إلى أصله الثموي إلى أصله الغذائي وقلت نعم ومن أين أتى الغباء لقالوا لك إنه من الأرض طرج القمح والإبرة واللحل وما من شيء غذى بي ابن آدم تجون دمه وغبائه ومنية إلا وهو من الأرض وصدق الله العظيم الذي أتررنا أننا من جملة نبات الأرض حيث قال في صورة نوس عليه السلام والله أنباتكم من الأرض نباتة فلولا نبات الأرض ما مانلنا غذاءنا ولولا غذاءنا ما تكونت جماؤنا في حروقنا ولولا الجماء ما تكون المني ولولا المني ما كان ابن آدم وسرحان الإله العظيم فذي جعل سننه مرطرة بعضها بقعض لا تبقيل لخلق الله ولا تجد لسنة الله تبقيله فإذا ذهبت ذهبت إلى هذا الماء المنوي وعلمت يا أخي كيف تدفق المني في الرحم وكيف خالق الله تعالى الآدمية الجنين من حيوان منوي علق بجلال الرحم وامتدج بالبويضة الصغيرة التي لا تكاد هرى للمرة والتي تأحضر كل شهر مرة في رحلها كإذا وجدت منيا صالحا أقصبها ولقصحها وتكوام الجنين وإن لم شيء شيئا خبطت مع البوت والحيوان المانيه كثالث إلا أنه هو وجداً حبطاً على الزو وإن وجدها تخلق معها مضغط مخلقة وغير مخلقة ونفرض الأرحام ما نشاء إلى أجل المثمات أخبروني من الذي قال هذا الحيوان المانوي الذي أثبت أو لقى التشريح بأن المل اللي هو الجزء من عشرة من سنتي المل الواحي يحتوي على ثلاثة مليون من الحيوانات المانوية والمرأة تستطيع أن تحمل حيوان واحد من الثلاثة مليون اللي تنمي للواحد وكب تكون الزفقة الواحدة أو الخلفة الواحدة المردل فيها أكثر من عشر ثانت من المريء او خمسة ثانت ملايين ملايين الملايين ظلها في المخلق وغير المخلق من الذي دل هذا الحيوان؟ الذي لا يرى بالنسبوه المتبر اللهم إلا بآلات خاصة يرى بها هذا الحيوان الصغير الصغير الدقيق الدقيق مع الذي ذل هذا الحيوان إلى من صبت الرحل مع الذي ذله على مكان البويضة فيندفع إليه كالفاروخ وكالشهاد حتى ينفصق به ويصبح معها مع البويضة لطفة أنشاجا نبتليه إنا خلقنا الإنسان من لطفة أنشاج نبتليه يا إخواني أنا لست هنا في كل يد ولا في مذهل تشريح وإنما أنا خطر ببالي وأنا في طريق إليهم هذه الآية إليه يرجع الأمر كله فقلت إن إخواننا أنصار السنة المحمدية وإخواننا في جمعية الشرعية يدلون الناس على طريق الله بل يدلون الناس على طبات الله ومن طبات الله تعالى أنه الموجه أنه البديع وأنه الخالق وأنه المصور وإلى ما تذكرنا جليا في هذه الأمور وجدنا أن الله عز وجل له الأمر كله وله الخلق كله أنا له الخلق والأمر فقابت الله رب العالمين وإذا كنت قد ربكم المثل بالماء وخلقاتنا في الأرض فأنا لم أقصد أن التوعب عظمت الله تعالى في الأنفة وفي الآفاق فإن لله تعالى في كل تحريكة وتذكيرة بالورى من الشواهد ما تعجب العقول عن إدواكه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإنما قطرت يا إخواني إلى أن أقول لحضراتكم الله تعالى له الخلق والأمر أما الخلق فقط سجعتم مني الآن نموذجين من نماذج الخلق نموذجا في النفذ ونموذجا في الآفاق نموذج الآفاق الماء ومن أين أدانا ونموذج النفس كيف خلقنا من أين جئنا ألا الخلق والأمر الأمر هو الذي أريد أن أتحدث فيه إليكم الليلة وأرجو من الله عز وجل أن يلهمني فيه قولا سبيلا الله الخلق والأمر الخلق يعني قل المخلوقات المحسوسة المشاهدة المرضية التي تقع تحت الحفل وتحت البصل وتحت الفتراج وتحت رياضة العقول وإحفص العقول هي لله ومن الله وإلى الله لكن ما هذا الأمر ألا له الخلق والأرض يقول علماؤنا المخلصون الذين علمهم الله من يجنبه علما إن الأمر هو تدبير هذا الخلق فهناك خلق وهناك أمر الأمر هو تدبيل أمر هذا الخلق يعني ربنا خلق وبعد ما قاله خلق, خلق هذا الخلق وقال ولا دبر أمره فبر الله الذي خلق سبعه سناوات ومن الارض مثله سبعه ومن الارض مثله وبعدين ابهم غيره يتصرف فيهم ابا للحوتين الرطب وسيده ذنب الرطب وحامش سفر الغريم الرطب وشيخ الحرب والحجم قام اربطه لا يتنذر الامر بينهم الله الذي خلق سبعه سناوات ومن الارض فه يتنذر الامر بينهم هذا الأمر يا إخوان الذي قلنا وعشرنا إليه في قوله تعالى إليه رضي الله كله هو تدبير هذا الخلق تدبير هذا الخلق في نعمه الثلاث نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد فكل هذا التدبير صارر إلى هذا الخلق من العزيز القبير نعمة الإيجاد سنأوجد إلا الله نعمة الإمداد فما أمد بالأرزاق إن كانت معنوية أو ما أدية الله نعمة الإرشاد ما أرسل الناس إلى الطريق السوي والهدى المستقيم إلا الله الله هو الذي أوجد والله هو الذي أمد والله هو الذي أرشد الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إثنهم يتنزل الأمر ثم اسمعوا هذه الآية يدبر الأمر من سمائ إلى الأرض يعني خد سي unaware على الخيس معرفش ليغاله أبداً أي من المليون مليون مليون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم اισتوقى على العرش يعني لا يدبر الأمر وستوق到 أamorphpieces ي統يط على رجلة رجلة ويتفرج ويطيرك على رجل ويطرج ويطرج ويطير لا ثم اتوقى على العروض يدبر الأمر ليسني فإلن إلعجي النسب يا إخواني باركم الله ربكم فاعبدوه وأنا ممن يعتقد أن المؤمن إذا لم يكسب إيمانه لله فلن يجزئ إيمانه بغير ربه ولو كنت ممن يصلي الليل لا ينام ويصوم النهار لا يفضر وممن يفرأ القرآن كل يوم المرة وممن يتبح الله تعالى بالغدور والآصام وممن بذل آله في سبيل ربه وممن بذل روحه شاهديا في سبيل مولاه ثم كنت ممن جاهل صفات ربه وجاهل شأن ربه الوارد في القرآن والسنة فأنت فتلقى الله ناقصا إلا تلقاه بشميشا وكاكرا والواجب على كل مؤمن أن يبحث عن كل ما ورد عن الله في كتابه وزونة لبيه صلى الله عليه وسلم فيعلمه ويحرق به على قرد عقله أنا لا أقول إن العقول تحيط بالإله ذاتا وصفات وأفعالا انا لا أقول هذا وحاشا لله وكل ما خطر بذلك فالله بخلال ذلك ولكن كيف أقول أقرر أن من أراد أن يحب النبي المحمد صلى الله عليه وسلم فليعرف في راته وأنا لا أستطيع أن أخذ النبي محمداً إلا إذا كنت أعرف في راته وأعرف نشأته كيف نشأ وكيف بعث وكيف دعا إلى الله وكيف هاجر في سبيل الله وكيف بدل المال في سبيل الله وكيف أسهر ليلة وأدعى نهاره وسافر في سبيل الله كيف غزى كيف صلى كيف قام كيف عامل الناس كيف كان سلوكه مع أصحابه ومع الروجاته ومع أبطاله ومع جيرانه وكيف كان سلوكه مع الوجود الخارمة ومع الدول المجاورة كيف كان سلوكه مع ربه ومع خلقه إنه يكون في شعر الحياة من دول يبقى حبي للنجاح الكذاب لأن الحب نعماه إنك إنت حكمت على واحد لأنه قيل الحب معناه ان انت حكمت على واحد بانه طيب والشب مع شيء فارع عن تقوره ولازمان اذا حدث اتفور واحد ارسلته واتنعم فيها واعرفه ايه فاذا ما ادركت خلقه الكريم الذي مرحب الله به وانك لعلى خرب عظيم ادركت بعد هذا الخلق الذي عربته من هو محمد صلى الله عليه وسلم فاحبه قلبي رغم اندي اما اذا كنت اجهله عن هذا النبي اخلاقه والسلوك فكيف تكلفه انت بان احب شرقا لن اسمع به ولم اعرف عنه اي خلق قد لا يكون الاجتماع شرقا ولكننا نحب الاسية كثيرين رائبون عنا باستانهم ولكننا نسمع عن هذه وعن اعمالهم وكان من لم تلقاه مرة واحدة في حياتك ولكنك تحبه من صليم قلبك فانك عرفت عليه النبلة والبروءة والشجاعة والشرم واسلام ونحن كذلك وإن كنا لن نجتمع محمد صلى الله عليه وسلم ولم نرقه في حياتنا شخصا ورشرا وإنسانا ولكننا تلقينا بهذه الغوين ومثارتاته المتطالب في الخيرات والبركات وبكتاب الله المبين وإمته المستقيمة التي صرتنا بهنا على المحجة البيضاء ليل ولك لهارها لا يزير عنها إلا هذه إذا كان هذا شأني في النبي محمد وأنني لا أستطيع عن حبه حباً صادقاً خالقاً إلا بعد أن تحيط بشمائله وأعرف صفاته وأخلاقه فكيف لا أكون كذلك مع الله رب العالمين رب محمد ورب الأنبياء والمرتلين ورب جبريل وميكايل وإخرافيل ورب العالمين إن الواجب علي أن أبحث عن صفات الله الذي هي أسماء لله حتى اعتقدها اعتقد حبودها لله واعتقد معانيها اللائقة بالله على ما اراد الله واسكتها لله في اعتقالي وغلبي واذا مشتبه علي رفض منها في حتى براغره قوضت معناه الجامل الحقيقي الى مراد الله بعد ان اسكت له معنا يليكم الله وان اجعله لفضا اجوبا وارد عن الله فأعتقد أنه لفظ مصدوب عن ظاهره وعن قاطره لا إن الواجب على كل ملك عرض عن الله صفة من الصباح ثبت لله في الكتاب أو سنة الصحيحة أن يعتقد هذه الصفة وأن يؤمن بها وأن يؤمن بمعناها منسوءا إلى الله فإذا مكتبه عليه المعنى بما يصمه في العرك المتعارض فليقل هذا على مراد الله او كما يريك بالله فمثلا لو قال لنا انسان الرحمن على العرش السوى لو قال الرحمن على العرش السوى كما قال مجاهد وغيره من العلماء النعنى السوى يعني على فاذا جئنا لمجاهد وقلنا انك اصفرت لاجتواء بالعلوم فمن اين جئت بهذا التسير قال لنا مجاهد جد هذا التسير مما وقف الله به نسهه في ايات اخرى وانا احدد لله مكانا ولا احدد لله حيزا ولا حدودا ولكني قلت باستهى يعني على لان الله وقف نسهه بالعلوم في ايات المتوى صرف كثيرة تب اثنى ربك الاعلى وهو العري الكبير تعالى الله عما يقولون عروة كبيرة فانا وثبت بالعلوم ولله ولكن لا أحدد هذا الحلوة بمكان خاص فإننا كما نجهل ذات الله نجهل حقيقة هذه الصفات المنتوبة لله وإذا مثلا ما عثرنا على ألفاظ مخرى يا سادة من هذه الألفاظ المنتوبة لله وجدنا أن هناك ألفاظا لا يمكن بأي حال أن نفهمها على رابرها وإلا وقعنا في التجميل والتشفيه المرضل للأعمال والمكثر بالله رب العالمين واليوم قمت لمناسبة قضيري هنا أبطلع وأنا في قضير الجمعية الشرعية على نسخة من نسخ الإمام البخاري وعطرت الباب المصرح على كتاب التوحيد كتاب التوحيد الذي ختم به الإمام البخاري كتابه الصحيح فأقرأتم يا إخوان في كتاب التوحيط للإيمان البخاري يعني لحنقول الترميدي ويأترى الحزب عيف ولا صحيح ولا مشهور ولا معنعن ولا مرغب البخاري والبخاري أجمعت الأمة على أن معظم حديثه سلقها المؤمنون بالعرق والقرول فالإيمان البخاري إذا مطلعتم على كتاب التوحيط في آخر كتاب صحيح البخاري لرأيتم الإنامة الأخيري يرمي لنا بالأثانين المتصلة الكثيرة التي تبرغ المئتين وأكثر صفاد مسبت لله عز وجل وهذه الصفات منها مثلا لا تزال بأنه ينقى فيها أهلها وهي تكون هالم مبيد حتى يدعى الرب فيها قدمها فتقول قطم قطم او قريل قريل وفي ورية الكفرة يا حرارات الإخوان لا تزال النار تقول أل المزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله لذلك النقص ولولا انه البخاري وحقق صاحب الفرح العمام الحاقب بن حجر هذه الروايات لما كنا يعني نستطيع ان نتألها ونفقها ويأت روايات البخاري أيرا بأن رب العزة جل جلال يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ربه خرى أمامه ساجدا يوم القيامة حتى يأتيه النداء يا محمد ارفع رأتك وسل فوطا واشفع تشفع وقل يسمع لك ولا يزال يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من وفقه الشفاعة في أرض الغضاء حتى يقبل الله سباعته ويأمر لإحسان الناس فوجدنا يا حضرات الإخوان أحاديث كثيرة تسبب لله رجلا وتسبب لله قدما وتسبب لله زارا وتسبب لله حوفا وتسبب لله تعالى كما جاء في الآيات آيات تقول تجري في عيوننا وآية تقول ولتصنع على عين وآية تقول منا عملت أيدينا أنعاما وآية تقول لما خلقت بأني وآية تقول والسماء رنيناها بأيدي وإنا لموتعون وهنا يا حضراتي الثالثة كل صفحة نغرر أن كل صفحة من الصفحة التي نتلت لله إذا ما شئت أنا عنها لو جاءني إنسان وقال لي ما تقول في هذا الخبر الذي نتل إلى الله في حديثنا البخاري ما عليّ أبداً أنا إلا أن أقول آمنت بهذه الصفة التي جاءت ونسبت إلى الله ولكنني لا أفهم منها القرن الجارحة الرجل المعهولة عن نحنة التي قولت من اللحن والدم والعطر ما يقول لي ما يعني آدم يعنيه أقول له قدم الغريض وبيني الآن نفذ ذات اللي فيها القدم أنا مش عارفته وإذا جهلنا الأرض كيف ندرك الفرح أنا قلت الآن إنني الصبيحة أن أحكم على شيء إلا بعد أن أفرقه وراء فإذا ما نُسب لله واجه ويبقى واجه ربك ذو الجلال والإكرام الضحف يضحك رب العزبة جل جلاله ليه ثلاثة ودي أقول لكم جلال يعني تخريف دي أحاديث ثابتة نُسب فيها لله الظاحك ونُسب فيها لله الصغر ونُسب فيها لله الحدم ونُسب فيها لله الرجل ونُسب فيها لله الجنب يا حصلة على ما فرطت في جنب الله فإن قلنا إن لله جنبا ولكن لا نريده حقيقته ولكنها نريد أن نجينه بهذه الآيات على ما وردت من الله كما هي فأنا لأمس متجنيا لأن الله أذر وأعلم جلسه وطبق عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغلوب إذا واحد جيت وقال يا بلان أنا رجل عندي من الطوائع كذا وكذا وكذا وأقره على نفسيه وشيء على نفسيه أفأكون أنا أدرى في هذا الرجل من نفسيه هو إذا أخبرني هو عن نفسيه وعن طبائعه رجب علينا يا حضرت الإخوان أن نمرر هذه آيات جمارات وأن لا يشويها جمالها بتأويل ولا تعطيل فهناك جألوا بخطوان وأتباعه الكثيرون الذين عطلوا هذه حتى قال الإيمان أروح حنيف أن الإيمان إن جهد إن صفوان يريد أن يكون إن الله عليك المشاهد والذي عاود نقول إيه وهذا من معايا المتد بتاع الإيمان البخاري ضحيح الإيمان البخاري وشاكل محجر عليه وإذن حجر مآكل النص عن أري حنيف الجهد صفوان قال له له ربنا تنعه بطير قال لا ما يعدى تنعه بطير يعني, يعني يعني علي ما ليس ولا بصير. ماليش واجه ولا يد حريفة جاته وقال بيقول له عن الله فقال رأى حنيفة رضي الله عنه إن جهنر لطفوان لا يعبد كيفان حتى فقال له إنسان مرة وقال يا جهن إذا كنت فانت بصرقات عالي الله فمن بعبد من من رب على ربك على وقت ربك أدام لا فمع ولا بطير ولا لغ يده ولا حليز ولا عيز ولا عيزتون وكل آيات صار من يعني ما نربك قلت انا ربك فدخل الفيله و دخل فيه عيال ومخرج اناقام اليمان انه خرج في صف المعارض خرج وقال نرس الوي ربي قال ربي هو هذا الهواء هو كل شيء هو كل شيء قال ده في ان الهواء ولا حاجة حيوث في الجنوب والحاج وعراقي حيته ربي قال هذا هو هال هو هذا الهواء هو وهذا ما تخفطوا يا إخوان تخفط غلاث الجامعين أن عن الأنافون عن الله ما ورد عنه من صفات وكما تخفط هؤلاء تخفط المجسمون والمشبهون لله لخلصه ونحن معكار أهل السنة ومعكار أنفار السنة سؤمن غني عن إيمانا لا يقرر كوي لك الله عز وجل له الجمال المطلق وان الله عثر لم نبدا ونوعد قيلتنا قرار في قراره اموتنا نعيد بها ونذيل الله بها اولا الله بها أن الله هو والله والله كما ورد في كتابه وفي سنته النبيه صلى الله عليه وسلم وهو احلم بنفسه من غيره الله هو هو كما وقف ما فلتكن فيه شيء وهو سميع المصير لا يكن فيه شيء وهو سميع المصير. لن يقل له كفراً أحد فنرجو نرجو يا إخوان أن نتراعد عن قذف بعضنا البعض الآخر وليسوها منهم لا تمثوا إلى الحقيقة للفرح ومن ضل الحياة من ضل الأشياء التي عفرتوا عليها في البخاري اليوم أن الله عز وجل إذا ما وقت الناس يوم الضيانة كانوا فرقاً في المحشر وذلك الواية الآن رواية المخاهرية دا فيه في المحشر فيأتيهم النداء من الله كل فرقة إن أتبع ما كانت تعبد فمن كان يعبد الشمسة تي على ومن كان يعبد القمر سابع القمر ومن كان يعبد الوثان واصطان سابع الأصنان والوثان قال الإمام البخاري ثم يقضوا المؤمنون فتقولوا يهو الملائكة لماذا لم تنطلقوا في الصغير فيقولون ها نحن حتى يأتينا يا ربنا فلم تنطلق وراعنا <تصفيق> احنا متاظرين انهي يا بطر فيأتيهم قال الإمام البخاري فيأتيهم مالك من الملائكة في صورة يقول لهم فيها أنا ربكم فيقولون في نفس الولايات المخاري نحن مكاننا أي ملتزمون مكاننا فإننا نعرف ربنا حتى يأتيها لهم <تصفيق> يعني عاودي يعاودي معاقه يفتحينهم يعني عاودي معاقه ما أو لا مش إنت ربنا مش انت حتى قال عليه الصرار والسلام في الولايات المخاري إن ربكم لا يخفى عليكم إنه ما من نبي إلا حذر أمتهم من التجان إن الذجال أعواروا العين اليومنا كأن عينه حنفة قاطية وإن ربكم ليس بأعوام في <تصفيق> الوقت الآن يقول المؤمنون نحن مكاننا حتى يأتينا ربنا ونحن عليه قال فيأتيهم ربهم يأتيهم ربهم الشارع يأتيهم ربهم الشارع في القرآن تغطي الفعل وجاء ربنا والملك صفاً ايه طب تشيلها بالقرآن؟ اه بس في الأرض لو شلتنا عرضي حييجي ايه حييجي لكن يسجل هيجي اه على الفشاة ينزل ربنا يا تبارك وتعالى الجلاه اللي قال في السرق قال ينزل يعني جزيلوا والإسلام اللي قالين وقبتنا يتوى على العرش قال ينزلوا ربنا تبارك وتعالى كل ليلا الى تمائل دنيا يجوا نفسه هنا يا اخوان يجوا في ذلك الله هو يا سعو الحليم والرسول بسعبه والاراضين بالنسبة للحرش كحان قم القهف في فلاه والروح ورأيهم الأحضر إذا يزد فتانة دوني قاضية دائما هيزد لئة نقول لهم حين لكن جاي فهيزد دين يترونتنا وانا قلت لكم في الحاضرة السابقة اننا لا نجد نؤمن الله لله ملائكة كرام كاتبين وله معصبات من بين ومن غلبه يحفظونه من امر الله واذا كنا نؤمن بالجن ونؤمن بالملاعجة ونؤمن بوجودهم واصفارهم جنة واثارهم فينا وما كان ينزل به جلدين عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يره أحد نقدره وجوه ستأمينه على صلك إذا كنا نؤمن بالجن ونسلم بوجود الجن والملاعجة ونحن لا ندرك حقيقة ولا كنهوم ونؤمن بالروح نزولا في الجريم ثم ننفق فيه الروح ثم طعوبا منه أكثر الموت وبعد انتهاب الأجل ومع ذلك فنحن لم نرى الروح ولم نعرفها لونا ولا فعما ولا جلما ولا حقصة ورح من وأن مات ولكن كيف مات خرجت روحه كيف مات خرجت روحه يعني مات كيف مات خرجت روحه كيف مات جان عديد غير هذا فأنا الروح خرجت كيف خرجت هذه الروح فالروح من أمر ربي الروح من أمر ربي إلى كانت الثلوات والفلس كلهم بالنسبة للعرش في حلقة ملقاة في ثلاثة في قبل الأخراق في قلبي دابا العرش لا بسه مرضوب أولاً لله لذنب أخلوقات الله لأن ربنا بيقول في أخي سود وهو رب العرش العظيم عرض العرش مرضوب وربه مين وهو رب العرش العظيم هذا الرب العظيم كما يقول لينا يا النبي المعصوب عنه انه يلجل كل ريه لن إذا لم يبقى إلا ثلثة أخير من اللي يقول ليه هل من مصاربت خاربطة هل من مبتلن فعافية هل من ينزل, ينزل الزاة يعني يعني يديد احنا في الزاة اللي عدل للنحن لها ولكن ليس يرسلها ليس جميس منه شيء نقمن بأن الزاة ذات لا تحوطه او لا تحضرها العقول لا تدركه الامضار وهو يدب الامضار فكيف تتألم عن صيرة لذات انا جهلها نقمن بأنه ينزل ويقمن بأنه السلق الاخضر ونقمن بأنه العالي الكبير ونقمن بأنه تعال عن يقول الجاهلون علوما كبيرا ويؤمن انه سنظر في القرآن علي الاعلى ولكن لا تتعلم عن كيفية هذا العلوم او كيفية هذا التعالي فانا اقول هذه العلوم مذكور او معلوم والبيه مجهول واسوال المتعق والايمان واقع اتقروا الله كريم وقبت يا وجل المتابة في هذه الليلة الله كريم لا انا اتقروا الوضع الله الكريم في هذه الليلة المباركة التي جمعتنا على التوحيد كامل والإيمان الخالص أن يحسن نياتنا وأن يصح عقائدنا وأن يجعانا وإياهم ممن لا يدركهم زيهم في عقيدة. ولا العراق في إذلة ونا لا ت القوهنا بعد ألييتنا وأابنا لل رو تررحمة إن مك أن اللهم معاحنا مين وأثنا مرتجنين والحفنا للقائين وثنا لا تز القوهنا رضء الألييتنا وبلنا إ روم كرحمة إن مك أن كوح لههم محك اللي في مع لي موق القوبنا ووك اللي الكقررى من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك. وحب رجل كذبك. وحب ما يقربنا الى حربك. واجعل حبك احب الينا من الماء الفارس. اللهم اننا وعفاء فرقونا. وعاجزون فبكتلنا. وحائرون فجلنا. وتائهون فارشدنا. وضالون فاهدنا. ومرضبون فتوب علينا. وفقراء فاغلنا. وجاهدون فعلنا. اللهم علنا من لدنك علم فانبعنا به في الحياة وبعد الممات. اللهم اقلنا العمر أحينا على الكتاب والسنه على مله هنا وامتنا على سنه هنا واحصرنا مع اهلهما غير مبدلين ولا مغيرين اللهم اكرم اهل دار انصار السنه المحمديه واكرم الاهل الجمعيه الشرعيه ما هو يجمع بين الجمعيتين في خير وبر وعلى تقوى وعلى من فوارغ وعلى كلمه سواء الى كلمه التوحيد والهناء اللهم الف قلوب المؤمنين واصلح حال بينين الذين دول السلام. اخرجهم من الظلمات الى النور. وجنبهم ان تواحد ما ظهر منها ومربطا. وبارك لهم في اسماعهم واغبارهم وقلوبهم والوابئة. وذل رياتهم. وتب عليهم انك انت التواب الرحيل. اللهم ادعلنا شاكين اعتك. تفيد بها قابلية. واثناء علينا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. واجرمنا ولا تهننا. واعطنا ولا تحرمنا. واهثرنا ولا تؤثر علينا. وارضنا وارض عنا. ايها دخالي الكرام. صحية فضيلة رئيس جمعية الشرعية الأستاذ أشيخ أليم عود خطاف أحملها إليكم بالنيابة عنه وقد كلّبني بإبلاغكم صحية السلام منه وها نحن الليلة قد شرفنا بمصاحبة كثير من إخواري في جمعية الشرعية إلى هذا المكان العام للإيهان فضعنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد أزمان مدير إدارة جمعية المكان للإسلامية هو في ضغطنا فيه رئيس ماجلس المساجد للجمعية الشرعية ورئيس التفتيش عن فروح والحاجة أحلى العضية رئيس الجمعية الشرعية التوفيقية ورئيس الجمعية الشرعية الكبيرة والأستاذ الشي محمد مسعود رئيس الجمعية الشرعية الغارة النجاية بغمرة والمجادة في وجهات والتعليم وكثير من أخوان كثير, كثير لا أستطيع أن أخذر أثناءهم وهأنتم ترونهم عملا واقتيار يحبكم ويحبونهم ان الله عليه معنى التوحيد الخالص والتوحيد الكامل وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه يا رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد ادم اجمعين محمد صلى الله وسلم عليه وسلم وبارك وعلى اله النبينه تبعوه واحسن الى أما بعد يا أيها لا أجد ما أقوله لأخي الأستاذ الشيخ المطيف ولإخواننا الكرام عضاء الجمعيات الشرعية لا أجد ما أقوله أعبيرا للأخي الشيخ المطيف ولإخوانه عما نحس إلا أن ينظروا إلى وجوه أنصار السنة فوجوه أنصار السنة كما ترون تشعه بالفرحات البالغة وما يطرح عنصار السنة بعده فإنما يطرح عنصار السنة بصديث وحبيب وأخ يمتكر معهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والصلاة والله والله والله ولو أن إنسانا لم يرى الشيخ الضباطيس وصنع كلامه الذي كان يقوله الليلة هنا في الخارج انت كان آل اه اشوفوا لديه برضا اي سبيل جسديم ربانا سبحانه وتعالى كان ظن انه من انصار السنة من انصار السنة فاعلا وانا من الجميع الشريات فاعلا فاقعنا والحمد لله ولكن ارجو من اخي الاساد الشيخ رطيف فقد افار وعجاد وقال كلمة تفقه ارجو ان لا تفتح من اذن قرر ان انا صفات الله رب العالمين نؤمن باللفز وبالمعنى ونحوض الكيفية الى الله هذا هو التعبير الزكيط الخالف عن عقيدة الثلاث الإيمان باللفز وبالمعنى ونحوض الكيفية الى الله سبحانه وتعالى هذه هي عقيدة الثلاث الخالفة أقول ذلك لأن هناك بعض الناس ينتبون الى الثلاث أنهم كانوا يؤمنون بألفاظ الأسماء والصفات دون فهم لمعانيها فكأنما يؤمنون بأنفاظ خاوية تائرة فكأنما إذ يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى إنما يرفعونها إلى وأن أو إنما يرفعونها إلى غير موجود وكأنهم إذ يدعون الله تعالى يدعون من لا يسمع فكأنهم إذ يرفعون إلى الله يدعون إلى من لا يفسر وهكذا أولئك الذين ينسبون إلى الثلث رضوان الله عليهم أنهم كانوا يؤمنون بالرطاب يعني هؤمنوا بأنهم نساءوا علاج ما نعرفش إيه معنى كلمة الثلاث إيه معنى كلمة الثلاث لكن ما نعرفش كيفية الثلاث هذا حق وهذا ديننا وهذه عقيدة الثلث رضوان الله عليهم فطب بعيد هاهنا الشهاب النطيف اضطر على هذه الأسطورة التي تفرق بين الجامعة الشرعية وبين أنصار السنة تلك هي الأسطورة التي تزعم أن أنصار السنة يتبعون الثلث وأن الجمعية الشرعية يتبعون الخلف من الخلف؟ ومن هم الثلث؟ نحن لا ثلث ولا خلف إنما نحن مسلمون نقوم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ديننا الذي ندين الله عليه الصلاة والسلام إن كان نحنونا بالخلف فقد سبع الجماعة المنكرين للصفات المعولين للصفات وطردت معكم الاخ الشيخ فرطيف فله من الجاعة الادبية فله من الامان القوي وله من انفعاله بما كان يقول انفعال العاطفة بالمؤمنة حينما كان يتحدث عن صفات الله حتى اهتاجته لهم كل هذا ما يحول بين اي امرئ ان يبتهم الاسداد فيما يقول انه يقوله مجاملة وانما يقوله عن يقين وعن اعتقاد إنه حينما تكلم عن السلطات لم يكن عن أولئك المخالف الذين يؤولون السلطات الله رب العالمين وإنما سارب مع السلط الذين منصبوا إيهم وانا أعتقد أنهم كانوا يؤمنون بالسلطات الله سبحانه وتعالى ولأسماء وكل ما ذكر الله رب العالمين عن نفسه في القرآن وكلما ثبت للأحاديث الصحيحة النبوية في جنية الطائرة ماذا جاءت يا إذن؟ ما جاءت يا إذن لألا إذا كان هذا الصوت أمان إخواننا أعضاء الزنائيات الشرعيات جميعا وقد رعيت على أولدهم أيضا والأخ الشيخة بطيئة تكلم الترضيخ والقرح والإيمان العظيم لما يقول الأخ الشيخة بطيئة إذا كانت هذه عكيدتنا وعكيدتهم أماذا بقي الحقيقة إذا كان هناك اختلاف في أي طرور, طرور المدينة الشيخة ردلاتهم وإننا النبي هم الأصول ولقد كنت دائما أقول اي معنى التعامل بالتقريب بيننا مثلا وبين الشيعة او يا اخونا هذه المساله بده دراسه حاولوا بالتقريب التوفيق في العقيده انظروا الفروعه بالامر ثاني اذا ما التقينا على الاصول فنجد ان فرشنا وهذه على القران فلا احد لا يمد الا فرعا واحده اسمحوا لي ان احنا نتبع فرع واحد ثم لاذا حنوقف على فرع برضه هو الاصل تنتمي الى الاصل جماعه هي على فرع ثاني برضه وين فهي شجرة واحدة لها خلاف رينا في روحيها مطلقا إذا كنا قد على هذا أسألوا مرة أخرى ماذا باك ثم أحب أن أقول لذينا لا يفهمون سالمة الخلف قد ينسبون هذه الكلمة اللي يكلمت الخلف إلى الإمام أبي الحزن الأشعاري رحمه الله ولكني طرحت أبي الحزن الأشعاري مش حاجة جيب كتاب الإبانة لأن كتاب الإبانة الناس اللي ما بيرضوش ينسبوه الى ابو الحسن الانه كان مرتدي اللي بيحاولوا ان يجرده اللي بيحاولوا يدرجوا ابو الحسن الاشاعري من انه كان من الذين يديرون دين الفله اللي عاوزين يخنوا ابو الحسن الاشاعري من المعطلة ومن المؤولة وغير ذلك لا يرضون باللباء ولا ده متسوس عليه هناك الكتاب ابو الحسن الاشاعري اجمع قيل الباحث الى جميعا على انه كتابه ذلك وكتاب اعارات الاسلاميين لابن حجر الاشاعري وانوني وقد نثبت الى الامام ابن حجر الاشاعري انه نعم الخلاف اذنولي ان اقرا عليكم عقيدته كما وردت في هذا الكتاب منطور عليكم وحاطرها بردك ذلك لكي يعتقد الناس الذين يقولون بالخلف ان الخلاف عيب وامام الخلاف عيب ابو الحجر الاشاعري كان يدين بما يدين به سلمه الله رضى الله عليه ااا يقول اركاب طقاره فيتامين ما ما ذكرش واحد من عمله غير سلساني اا طبعا مقال الفريق جدا يتعلق بالحديث عن اراء الفرق والمذاهب في الصفات ستعرض ابو الحسن الاشاعي لاراء المعتزله واراء الشيعة واراء الخوارج ثم الغدري او غير ذلك والجمعيات التي لا تحدث عنهم الكثير وبس ثم جاء في باب يقول هذه هي حكاية جملة قول أصحان الحديث وأهل السنة يقول جملة ما عليه أهل الحديث والسنة على إقرار بالله وملائكته وخطبه ورسله فما جاء من عند الله فما روحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك الشيء فأن الله سبحانه إله واحد أرض طمد لا إله لا يردون تريد تشف صاحبة ولا ولدان وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار عبد وأن الثاعة آفئة اللاردة فيها وأن الله يبعث من في الكبور وأن الزاكب جيداً إلى الآث بعد ذلك أن المخدمة دي قد يشترك فيها كل فرق وقدر المؤول معطر إلى جربة في كل آيات الأشياء بآدم وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن وعلى العرش الثوار وأن له يديه بلا كيف كما قال خلقت بيدين وكما قال قال يداهما السفتان وأن له عينين بلا كما قال تجري بأعيننا وأن له وجه كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن أسماء الله له يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وأقروا أن الله سبحانه وعقروا أن بالله سبحانه علما كما قال أنزله بعلم وكما قال وما تحملهم هنزا ولا تضعوا إلا بعلمه وأثبتوا السمعة والبطرة ولم ينفو ذلك عن الله كما فتع وذعلا وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله اللعب وقاموا هو أشد منهم قوة وقالوا إنه لا يكون في الأرض من الخير ولا شر إلا ما شاء الله وإن الأشياء تكون بما الله كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكما قال المسلمون ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون وقرروا إنها حاجة لا يفرطوا أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو يكون أحد بقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل الشيئا علم الله أنه ما يفعله إلى آخر ثم يقول ويقولنا إن, إن كلام الله إن القرآن كلام الله غير الخلق الكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتابع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبطال يوم القيامة كما يرى القمر ريباً بدل يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وإن موسى الساء عليه السلام سأل الله سبحانه الرحية للدنيا ثم إلى آخر ثم يقول فيصدقون دا كلام القرآن يأتي للأحاديث ويصدقون الأحاديث التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا فيقولها المكتغف كما جاء في الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون الكتاب والسنه كما قال الله واعظا وجلا فإذنا داروا به شيء فردوه إلى الله والرسول ويرون اتباع من سرف من أئمة الدين المذاهب ويرون اتباع من سرف من ائمه الدين آل امام الخلف اللي بينسبه الى امام الخلف يقول ذلك ويرون اتباع من سرف من ائمه الدين وان لا يتدبر في دينهم نار عند الله ويقرون ان الله سبحانه يجيء يوم كما قال وجاء ربك الملك الثالثة وأن الله يقرب من خلقه كيف ساء كما قال ونحن أقرب إليه من حب الوريد ويغيون بمنكر ومدير ومعراج ورؤية في المنام وأن الدعاء لموثي المسلمين والصرقات عنهم بعد موثيهم تصل لهم هذا ثم يقول في آخر ما جاء عقودة آنسونة قال وَبِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَوْلِهِمْ نَخُرْهِ وإليه نذهب وما المجدع في مجرد حكاية وعلى الخاتم كان آمه فيقول وبطل ما ذكرنا من قول نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيد وبهنا السعيد وعليهنا سرسل وإليه مصر هذا قول الإمام أبو الحسن الأسعاري الذي صمي بالتاريخ إمام واحد السلطة والجماعة والذي يراه الآخرون أنه إمام الخلف هذا إمام الخلف فمترون يقول أننا لابد وأن ندين بما ذهب إليه أن من السلق روال الله عليهم في السباة الله رب العالمين وأسمائه إذا كنا نؤمن بهذا أعتقد أنه لم يبقى بيننا وبين إخواننا أعضاء الجمعية للشريات من خلاف فلا يستهموننا بأننا مجسر والأعراض تعالى والعب لطيف تعالى لو قاتل معدل عبد الاهو حدوله على الحد اللطيف والشيخ محمد رسمان والاخ والاخ والاك كانوا حاضرين وما اخذوش على يد الشيخ الرطيف وما انتدروش لسانه وما انتدروش ليه بقولش ليه قد قد قد ازمك كلنا يؤمن بالله وبالتفادي وبأسماني والحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا للأحساب يلوه الهدان لما اقعد يا اه اقعد لك كنتم بالله ادراح اقعد لحضرت عنه اقعد اه ما اظن في واحد تمام من اخواننا اربعيث في السؤال كان بسكاني بيقول لي من هم الخلف اظن في الكلام ان انا اقول له اه انتورها على السؤال آه. تاني سؤال بيقول لي ان انا اوجد بالشئل عبداللطيف السؤال رضيب جدا اه اننا نريد ان نعرف من طبيلة من محارف اه واذا ما هو السرام الذي يجب ان يعتونا لينا قلب ما اتراحنا الاديب وان كنا جماعه غير على الالتزام بالاخلاص على اداء الله والسنه الرسول عليه الصلاه والسلام اها عليكم التوقيع واذا سمعنا او اذا قرانا من بعد الإخوان ما يخالف ما قال شرطكم ترى بنيار عنكم احمل هذا إلى الاخ شرفي فهو حافيبه وعليه هو <تصفيق> حزابا عكيرا <تصفيق> <تصفيق> لأننا لأننا متضامنون ووذلك الأخ إخوانا أبطار مجيد البكاري لما أظل قلونه الشيخ عبد الرطيم دراجم كويت سيسن وكل كلام طيب عاوزينك تدعيه قلت لأخوانا يا أخوانا البكاري عيب يا أخوانا أنا أدعيه زي أنتوا بأنفرسهم أنتوا بتدعوه أنا عبدالك رئيس الجماعي وقلت لهم لت يعني رئيس ما مفيش رئيس ولا مرؤوس يعني الابنى والاصغر والاكبر كلنا كلنا سواء ولذلك الدعوة اذا موجهة من عضو البحيث يعني انت مر في مركز العام او من طنطة او من غيره الى جرى الرطيفة هي موجهة ايضا من الرئيس ومن نائب الرئيس ومن الوكيل كلنا مضرانون في هذا والحمد الوقت مجال جاه لعب حافل الزمعية في أول أحسن أبتألنا يا شخيري الشيخ محمد عثمار الشيخ محمد عثمار من خامل السنين <أبين> الأرضن من ثلاث وكان يحفر هذه التماعة خاصة جمعية فتكام الأخماع وأنهى عزمه يجباً وهو يعرف تماعي فتكام الأخماع أحسن الشيخ محمد عثمار وكان يحفر كان التخوي دي باردك منذ 6 وقلوا يا اخي دا ما بتبعاتكم فهاتكم بلو الشيخ محمد احنا هاتين بعد اه لابن يا اخي انا كنتم ليكم ونحن بيكم وكلنا السواق احنا مفيش عاجة ابدا اه كلمة سيارة كمان وحقدم لكم الاخ بعدها حقدم لكم فضيلة الاخ الشيخ محمد مطعوط والحمد لله بقدر يعني شايتين بحب الكلام اه يدل على المحبة الخالصة اللي البعث تقولوا عزي الله واحد بيتقالي من اخواننا ويظهر انه لست جايز يجيز قوي. قولي ميني الرابعة مان رابعة العدوية ومصولة تبا ترطاوك الاسلام رابعة هادوية امرأة إن, ان كتب عنا المترطاوة ان انا رابعة عنا ان في بلد ربعات او اربع ربعات مختلف في مرتبها مش فعالوة هي مين في تحت الرابعة زي ما بولي شي غضر بيه رابعة كل اللي يروح عنا المترطاوضة انها قال او بحب وفضلوه على, على مريم وبيحب وفضلوه على ارتيار على امرأة براون ليلة ممتدين في كتوبهم انها اهل الله رب العالمين انا لا اعبد القمعا في الناسك ولا خار من الناسك وانما احبود وقال الزادي معنى كده ان المرى دي احسن من امرأة زرعون اللي ربنا قال على عنا الله مثلا للذين امنوا امرأة زرعون ماذا يقول له الحقيقة انه ماذا بكش راجع وضرب الله مثل للذين امنوا مع زرعون اذ قالت رب اجنيه حين بك بايك انتو الجنة مش عيدها وانا اتجيني من ترعون عن عمله وانا من القوم الظالمين يعني انا اتجيني من عاكرتهم انا اتجيني من المالك الراحة اتجيني من خيار منها انا حاولك انت تعبير عشق وغرام جنسي تعبير شو ده تعبير عشق وغرام جنسي لحظوها تريدوعة رسائل العشاق لا احبوا انت عيدين لا الولد يبقل محبوضوا فييدا مش عاود ذاكتهم مش عاود اتواهدين انا عاوز اختمو للي ان اتقام اللي احاول اتحكار في المؤابلة انا عاوز اه اتقليه جنسي ماجي لا يا اخواني ازاك انامي وقال لله رجل علينا بل قالوا عنها كما جاء اذكار الفريق الدين للعطار اللي عملها قراج نصوطية وحينة الاولياء لابن العين انها قالت لما حدت بصت للكعبة باحتقار والزراق وقالت لم يرطى ما يحول بيني ورينك إلا هذا الصالم المحبوض في الأرض ما أظن أن هذه المرأة يصبح الأضرابة مثلاً أعلى ولا أن تزدحت للنساء لأننا لو ذكرت هذه المرأة مثلاً لنساء تتسقن عن أمر الله رب العالمين فلا نظرنا إلى الله كما تنظر المرأة إلى معشوق وعاش لله رب العالمين أن أطفره بأنه معشوق إنما نحب ولا نعشق كما قال الله يحبهم ويحبونا اللي يجب لي بقى كلمة بالعشق إنما خرج عن الله خرج عن الحدود إلي رضا معانا بالبطيفة إلي رضا معانا دلوقتي ما أخشها بوطيفة نحن تشبز دائما بالكتاب ورسولنا فيما نطب لله رب العالمين